Faelhamen fujura, wat qua? Qad aflhamen zakha, Qad qabman dassa. Kethabet Thamud b'taghwa, فأشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رب بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها